يا من إليه المشتكى مشتكا عبد دليل قد بكى دليل قد بكى يا مستنجدا مسترهما وبباب قدسك امسكا مستنجدا مسترهما وبباب قدسك امسكا تغفر الهي ضعفهم واستر عيوبهم قد حنا اليك افر من زللي فرار الخائف الوجل إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجلي فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل فخذ بيدي في بحار القول والعمل إليك أفر من لي فيار الخائف الوجلي إلييك فيّ من زللي في رار الخائف الجلي فخذ بدي غري فيين والعمل فقد غريق في بحار القول والعمل وهب لي منك عارفه تعرف ما تناكر لي وتهديني الى رشد وتمنعني من زلل وهب لي منك عارفه فتن تعرف ما تناكر لي وتهديني إلى رشدي وتمنعني من زللي وتحملني على سنة يؤمنني من الوجلي فأنت تهيل ما انعميت عليه مسالك سبلي يا <تصفيق> الله إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجلي إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجلي. فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل على جدواك ما تمدي فأمقذني من دخلي فأنت ملاذ ما تصن وأنت عمال على جدوى كما تمثي فأنقذني من الدخلي فأنت ملاد ما تصن وأنت عماد متكل وألحظني بجنات لدى درجاتها الأولي بصديق وفارق وعثمانا رضي وعلي إليك أثر من زلل فيرار الخائف الوجل إليك أثر من زلل فيرار الخائف الوجل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل فخذ بيدي في بحار القول والعمل إليك أثر من زللي